بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المُرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما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 وَجَعَنَا مِنْ بَيْنِ أَدهِم سَددَّ وَمِنْ خَلْفِهِم سَددَّ وَمِنْ خَْفهِم سَدد فَأَوْ شَينهُم فَهُم لا يُبِصِرُون وَسَوَاء عَلَيهِم أَأَن ضَوْتَهُم أَمْلَمتُم ذِرهُم لا يُؤمنِنُون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة واجر كريم فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وأثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل المرسلون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 لَإِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَإِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ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 من وما وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد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 أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة